I love you guys so much. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو من تلقيصي وتقديم من الشاطئ كان هذا المجلس في ليله ال29 من شهر ذي الحجه في عام فان ال400000 من جاف النبي صلى الله عليه وسلم قال المذهبي رحمه الله تعالى سابقا في الجدل ظن بعض ذهب بعض من العلمي ان ان الجدل الاثلا ليس بالصلاه ليس بالصلاه لانه لا ينطبق عليه تعريف الصلاه بالاحاديث الوارده فيه ليس فيها الا الله والسجود فقط سلمه الله فرجنا مع الى حديث احاده ابو في اسناده ضعف انه كذب عند السجود لا ليس في تسليم وهذا خيار شيخ الاسلام رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اتبعوا ده اما بعد فالحديث الذي شنه لنا الشيخ رحمه الله تعالى وحديثه من عمر رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود في سننه والبيهقي من طريقه من طريق عبد الله بن عمر المكبر ابن عمر المكبر أي تكبير عمر خلاف لا عبد الله بخلاف عبيد الله بن عمر من طريق عبدالله بن عمر أي المكبر عن نافع عن ابن عمر به أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد إذا مر بسجدة كبر وسجد هذا إسناده ضعيف بل منكر والنكار ليست في كل المتن إنما النكارة تتعلق بلفظ التكبير فقط إن قد خالف عبد الله ابن عمر الراوي وليس الصحابي المكبر خالقه عبيد الله ابن عمر المصغر وكما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء هذا سند لين نعم كما قال الحافظ في بلوغ المرام نوع علته بن عمر وهو ضعيف تماما اظلم عمر اي الراوي ليس صحابي وقال اقلته معزرة تعليقا على كما الشيخ ال وقد خالفه اي خالفة الله كما ذكرت عبيد الله وأخوه ولكن عبيد الله ثقة وأما عبد الله المكبر ضعيف نعم وكلهما رواه عن ناثا عبيد الله المصغر أخرجها البخاري في صحيحه بدون ذكر التكبير نعم نعم طيب والفظ حديث عبيد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا علينا السجدة السورة فيها السجدة فيسجد معه حتى ما يجد احدنا موضعا لجبهته فلم يذكر التكبير فكره كلام ما نقل عن الشيخ الإسلام إيش قال قال <تصفيق> المصنف رحمه الله تعالى وهذا اغتيار شيخ الإسلام رحمه الله وبناء على ذلك لا يستوى لا, لا مطهارة ولا, ولا, ولا, ولا ستر عورة ولا ستر عورة الله يعني والآن الشيخ رحمه الله يمهد لمسألة حكم الطهارة للسجود السلام هذه مسألة مرتبطه ما هل بمساله هل سجود هل مساله سجود التلاوه مسألة هل سجود التلاوه يعتبر ليس بالصلاه ف الذي لا ينبغي ان يكون فيه خلاف انه ليس بالصلاه انه لم تتوفر فيه أركان وصروط الصلاه او اركان واجبات الصلاه فكيف تشكرت لهم سنة الصلاة فمما يدل على هذا أنه, أنه لم يرد فيه لا تكبير يعني لا تحريم يعني الصلاة مفتاحها التحريم الذي هو التكبير تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما في حديث عليها طبع الله عنه وهذه استجدى ليس فيها لا تكبير ولا تسليم لا تحليل ولا تحرين فكيف تعتبر صلاة وهذا ما قد بيّنه الشيخ الإسلام رحمه الله فيما أشار إليه الشيخ ونقرأ كلام الشيخ الإسلام حتى قد تبح المسألة أكثر قال الشيخ الإسلام <تصفيق> قال شيخ الإسلام يرحمه الله تعالى في الفتاة والكبرى وأما سجود التلاوة فقط تنازع العلماء فهو من الصلاة التي اشترك لها الطهارة مع أنه سجود وهو أعظم غركان الصلاة الفعيل ولا يتكلم في حال سجود بل يكبر إذا استجد وإذا غطأ ويسلم أيضا في أحد قولي العلماء هذا عن من يسلم أن السجود المجودة كسجود اتلاوة يجب له الطهارة. ومن منع ذلك قال إنه يجوز بدون المبوض وقال إن السجود المجودة لا يدخل في مسن الصلاة ما له تحريم وتفليم وهذا السجود لم يرعى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر له في الطهار بل ثبتت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإم وسجد سحرس فرعون على غير طهار وتابت عن ابن عمر أنه سجد التلاوة على غير مضوء ولم يروع عن أحد من الصحابة أنه أوجد فيه الطهار كذلك لم يروع أحد, أحد عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم فيه وأكبر السلف على أنه لا يسلم فيه وهو إحدى الروايتين عن أحمد وذكر أنه لم يسمع في التسليم أقض ومن قال فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد حيث جعله صلاة وهو مضع المن هذا هو؟, هو التحقيق في هذه المسألة أن سجدة التلاوة ليست صلاة ولا لا يوجد دليل على أنها تستفتح بالتكبير وتختم بالتسليم ومن قال بهذا من أهل العلم فقد قلوا قياسا على الصلاة هذا قياس فاسد فإن أين الأصل؟ القياس يحتاج إلى أصل مقيس عليه يشترك مع المقاس في علة حتى يشترك في الحكم هذا ليس متوفرا هنا في السجدة تتلوب جانب أنه لا قياس في الصفات التعبدية التي لا يعمل بها إلا بالتوقيف لا يقاس لا تقاس صفة تعبدية على أخرى أن هذا القياس يفتح باب البذع والمخدثات نعم. نعم نعم خلو خلو أكمل مم. قال صنف رحمه الله تعالى وبناء على سالك لا يشترط له طهارة ولا سكر عورة ولا استقبال قبلة نعم. وكانت لهم رضي الله عنهما مع تشدده يسجد على غير طهار لكن الاختيار ألا يسجد إلا متطهر والصحيح أن سجود أن سجود التلاوة سنة وليس يواجد لما يجب أولا زيد بن ثالث قال على النبي صلى الله عليه وسلم سوء النجم ولم يسجد فيها هذا أخرجه البخرية المسلم وقد ذوب عليه البخاري كما في كتاب سجدة التلاوة من الصحيح والذي سمناه بسجود القرآن كتاب سجود القرآن من الصحيح ذوب عليه باب من قرأ السجدة ولم يسجد فهذه عادت البخاري أن المسألة إذا كان فيها خلاف أنه لا يجزم بالحكم في التلويل إلا إذا كان عنده الدليل الواضح الذي يجزم منه قال البخاري اشار الى الخلاف بقوله من لم يرى الصواب من قرأ السجده ولم يسجد طيب ثبت عن عمر رضي الله عنهما كما في تعصب عن الخطاب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري انه قرأ على المنبر سوره النمل فلما اتى على السجده نزل من المنبر وسدد فسدد ناس ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد ثم قال إزالة للشرهة إن الله لم يفلط علينا السجود إلا أن شاء وهذا قول عمر محدد قاله علنا على الهنبر لمحظر الصحاب ولم ينكر عليه أحد وهذا أيضا أخرجه المخيرين ومسلم وقد ذوب علي البخاري في كتاب السجود القرآن باب من رأى أن الله عز وجل لن يوجب السجود أي سجود لابتلاه وهذا واضح وهذا دليل قوي يضاف إلى حديث زيد بن الثابت السابق في بيان ان السجود لابتلاه ليس واجبا ليس واجبا لما هو فقط ثالثا قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضع لجبهته فهذا فعل رسولي صلى الله عليه وسلم مما يجد على استخباب السجود نعم حديث ابن عمر سبق ذكره قد تفرد بي المخاريب وبوض عليه البخاري في كتاب سجود القرآن باب إزدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة قال رحمه الله تعالى وهناك آيات استدل بها القائلون بوجود سجود التلاو والجواب عنها كما يمين أما قوله تعالى يا إنها الذين آمنوا كعوا السجودوا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اما قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا هو هو الامر التي هي ذات الركوع والسجود هي والسجود وإلا لو كان المقصود من الامر هو اداء السجود على حد على حدة على حدة على حدة خارج الصلاة للزم منه أيضا إيجاب الرقوع خارج الصلاة مم. مم. لأن الدليل واحد طيب هو الآن طيب أكمل قوله نعم الجوال جاهز ولا يعني تعطيش تجهيز طيب طيب نقف هنا ان شاء الله حتى نستعد للدرس شايفينها في الشيخ محمد بن رغيه هذه فوز الله وان شاء الله نواصل تعلقنا التعليق في المجلس القادم ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم